سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة للنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد هذه سورة المائدة سيسمى الربين لحنين يتشر نام وغوي ذاكي ومن وفيس العقود حلتون البهي من المار حشان اينو اندغرا ورسح اللي ثلاغ الصيادة مرت حرم للحيج ربي حكمك يفغى يا ايه الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله والشعر الحرام وللهدية وللخلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حذلتم فاستادوا ولا يجري منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المشجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب قولوا وغا ويدكي يومن ارشح دي فاس الجم اينسد يوم الربيه هذيك واخدم مدح الجم وران الشهر بالحرمه ولا خفي من المرج الهدير زي نيجلوم الحاج أكناء الهدي. دي حج نصيح على من استقراط اكنا تفكن الهديه ولا وذ شدي يوسان الحرام اخا ربيه أفغانة نارزق ربيا نغفغانة كاذا عبذان ما تحل مذي الحيج صغدت أريد أن أكون الصواض وكراه لقوم دي قرعان أفخام النار ربيا أجت في اللشن أجت معاونا سفر خير يكدو خطر نطاعة حدثت معاونا أغفرات منذ التعدية أجدت ربي تحسهم أربعي خافي سعر حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخجير وما أهلا لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالجدام ذلك فسق اليوم يأش الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإذن فإن الله غفور رحيم يتوحى الرنف اللون أمرض في كل مثلا يكد وكسوم وحلوف ذويلا كني مزلن مشدس يسمى الربية التنة يتواخنقان التنة كني التوثن التنة كني رفن التنة يمبرزن الوحوش حتى ينتزم ذك ست مثل حقم ذك ستة الروح وريني مزل نصنم ورثي صغار في الجارم كون ليكو الشرع الشقين ويسن زين الكفر دي الدين ون غور واش انت غوزن اقصيت لكينيو الشقياون الكمره الدين ون وكمره اني ما ينو في اللون هي ونرضي في الاسلام اتشعم للدين ون الله ماشي د الرسميه عجبان ما يتشوش وغريف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 لكن يستقسين ذي شوية كسني حلن ينسني وني حلن ذاين يرهن للأرزاق ذويني دطفن الضيور ذروح وشوي ذا ربهم ثم رمس النسيادة ذويني وني ملا ربهم اجتيني ونطفن فدرث الدسماء ربهم إما كنا رسم تضلقم أقودة الحصوم ربي حسابي شعجر اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاشرين أستغني حلوان وين يرهن دل أرطاق جران ويدك يسعان الكتاب وذين دمسيحين أولين هنا حلسا أين كنت جران وكنويا حلتون تحريين تذيك كني تحريين بذاي يسعن فكتف قبل نوان اليهودي مسيحيا ماذا كما ستصرق أعمنت أجزي وجميل ستزواج مشيكة من الدكال وكفر بعد الإيمان أهل الفعل سيضاع أن السادة الأخرى سيخسر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتموا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون كنوا غوي ذكي يمنا مرث كرم غفظة ليث الشير نوان ذي فشن نوان أرثي ومارث مشحتي قرأي نوان الشير ذاستذار نوان هذا الشيكيت ثوتزا مثل لمس الجنفان أسير ذاتي جديهم ماذا موضعني ثلاث نغذي صفر نغيو غارد وأنك يرغان رضو نغذي النور مثيراوين مثل في مرامان التي يمتسين جديهم مسحتي وثمون ونون أرنوثي يفعسنون أثنر بريف غرا أكون يرغاني المشق إذا كان أكون جدي جدي او نكمل النعمات اكلمها تشكر واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور مكسيسد النعمة الربية فاللو يكد العهديش وانكم فكون يعهد مش سنة من السجل يربح أقوى ذا ربي تحصوم ربثني على المرة أينك نفرني ذمرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الذين كفروا واكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم خنوغوي ذكي يمن إلي كنث في <تصفيق> الدماء ربي اتشاه ذمس الحقيقان أولئك نسي وض وكراه القومس الجم أي نيلان للعدل عدلت ذوينك قربان أغطاع ربيت عرضاش أقول هذا ربيت حصوم ربي يبقى تسلخبار يبقى أن يكون خدمان ربي وذاك يؤمن نخدم من الإصلاح أسني أغفر الدنوب من سن أسني فكراج المقار وذاك أنني أغفران السيد من ألوي ذكي ذاتي مش يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قومنا يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم اتقوا الله وعلى الله فليتوكى لمؤمنون كنوغوي ذكي يمنا مكسيسد النعمة الربية إما عرضنيون القوم أكنوضن سفاستننسن إشكلس لفاستننسن أبقى ذا فربك نلاق أفربيت شريا وذكي لندر ممنين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزتموهم وأقرتموا الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحت هذا النهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء سبيل أثنى ربي تفضل عهد في سنوان إسرائيل لماذا قاعد ذلك سنة ١٢؟ أنا يرين ذي خراي إن هذا ربي أقري ذوان ما يلث بد ما من الزكاة ثم من المسلم بيينو إثبت دم تسعون متن ترطر المشي يا ربي أرطر الني العارية أذا وني محاول شيئات الجنة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 إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحينين مخانا نلعه دنسان نسوف غيثا ذي الرحمن نسق سحولا وننسان تبدين نسير ذي المعنى نسي صحان اتو نحريش دقايا افيني تسمح ذي اثن ما زالت الله غفر خيانا لكسان حشكر التردات لكسان أعفو فلسنا الفسان أسان رب يحمل ودك خدم الإحسان ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وَسَوْفَ يُنْبِئُهُمُ الله بما كَانُوا يَصْنَعُونَ <تصفيق> أولا ذكو ذي دي دينان دي نكون ذي دي نصرانيا نتفدع هذا ذكسا أجل نحرش ذكويا إذا نتسمح ذي نشكل ذي دينان فعلا وثي دي دي يوم الحساب أما سهني ذي خبر رب سويني خذما يا أهد الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم كنوانا يأثير الكتاب وذين ذي مسيحيا يسكني ذي مشجع النور أو ذي بي النعطاش ذي قوينيث اللمث فرمت ذي الكتاب يلا نغروان ينع نعطاشك سمح يسكني الغرب بالنور الإسلام نعم محمد يكوذ الكتاب بانن يسالد يهدو ربي ونثب عن نارضينس أغري بردان اللمان أهل دي السفاغ دي الترام أغر نورس لذنينس أسنم لابريد صوبا لقى الكفار الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا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 ام مريم ديماش بخير دي يلل ذرقاعه دايره الرب شيلان لجن وانا يكدر قاعه بخير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لي يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير أن ندري هدى ذنصر نكون ذر وربي ذي حبيب نسوي ذي حمل لناس أيغر كني عجز مثل ذنفما مرض الصح ألا فروي عادة ميغ فجفوم وين يفغار فيعسفون يبغى و الى ربي شي اللان ذك جن وين يكدر قها يشري اللن يرشن يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فطره من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير و نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير هو نوغا ياسل كتاب يوشكني دغومش او ند بين دلي وقت ايه يرشلم بيا بشكل نور دقارم واش وني غادي يشان غادي يفشر غادي نغار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 ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاشرين بشد النموشرقمي امكتيفن نعمه الرب في اللوان اجعل لذهون دنبيا يقمكن ذي اللذان ايلى ونفكرث فيكيان وروي ونسقيس ارقم يخصم الثمر تجدتي نيكل ربك لا تشمم أرسو غير ثلث الفير أدو غير مذر خاشرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون أن لسيد أموسى لن يسرق مجهل نقول لن يتجمع ألا ما ذينا فرنزيس ما يلا ذينا فرنزيس نشم حزب قال رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ان نسنيرجزن يوجد هيش جوزن رب مينعمد في الفشن فيش مث فشن شسبور عشان ما يلشش ممتش اقلكمي دسن تغرفم شرف كان غف ماذا استحرق ثمنا قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الزرد فلا تاشى على القوم الفاسقين أننا سيد موسى ذرمو حروركتش مرعا مدام ذجسي اللان روحت الناغة اشتذبا بيه نكون ذجرا نقيم إن موسى أبا بيه ورشع عشان الكني ذهما اح كم جارينا غير قوم يقفغنقفتراغ اني جست وحرم فلاشن 40 سنه نفندهم رند القعام ورشمحيني مانيش فرقوم يفغن يردان وتلو عليه من اببني ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبله من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباست يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإهمي وإهمك فتكون من صحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاشرين أغرض فلسن الأخبار أنسن لثروة الأدم أكثل الحقيقة إما يفكان الوعذا تنقفر سيوا ويضس تنقفر رام إن يسهت ركنها يريز أربي قبر Deg wid i t-yettagaden, ma teẓreḍ ɣur afus-ik akken ad iyi-tenɣeḍ. Nekkken teẓreɣ afus-iw iwakkennni ad k-ɣɣ. kk aql-i yettaggadeɣ, rabbi d baba txaqit. Aql-i bɣiɣ ad ddmeḍ, أذن غيهماس يكرن غاث أكدي بريث خطارت فبعث الله غراب ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من نادمين يعوقذ اسمي ثينغام رب يشكي على الثاجر فاهم أن لا تقصد القعام أستمر مكرا ينطر أم شلوخ النهماس يندث واغثي أورج مير الغذي ريق وبحاثة كثفايا أظن أن ترغم شلوخ النهما أكد يقولون ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن حياها فكأنما أحيي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثير منهم بعد ذلك في الأرض لمشرفون أعلى جرب وانشتن نحكم في ثلوان إسرائيل أثنين ينغان ثامقارت ورشي ثامقارت ورشي في الزلقاء أما كان ينغى يكم الدن ونكي نشي في الحياة أما كان يحياة يكم الدن وشانتني كامل نيفانان أتصل لك سنة بعدها كان أشي في الزلقاء إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الظرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الظرض ذلك لهم خجي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أثنى الجزب وديك. يتنغن ضربين النفيس أثنى من قاعد الإفساد أثنى نغفن صلبا نغفن نفسنا نسان لي ظن سن مخرفه مغسنا الفندقاعه وقيد الدرف لاشان مدام اللدي الدنيا دي رخات له تقارب حشوي ذي ثوبان وقبل دشنت جمرم احسث ربي تسميح رانو يتشرد الحنام خنوقا ابو ذكي يومان اقعدت ربي ثقل فم امشات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 وإذا كنت كفرًا لو كنت سعون مرة أين يلن ذي القعام إذا كنت سمني ذلك؟ أذف كنك ندفذون إما ننسن ذي العثاب ورث قبل مرة ذي كسن سعان العثاب ذا قرحان أذف كنك ندفغن ذي سمسنه نور دفغن العثاب يزقف لسن و السارقوا السارقة فخطعوا جزاء بما كسبان كاذا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم إمخرد يكس مخرد إجزم تسنف السن ذو الجزب بين خذما ذي العقوبة غور ربي رب ريسو أغلافها يسند ضد الرمور ويثوفن بعد ميضرم يصل حين يستفسد رب ريقفر السوباش ربي يسمي حطاش أرني السرد الحنا ألم تعالى من الله له ملك السماوات وضر يعذب من يشاء ويغفر لي من يشاء والله على كل شيء قدير أنه سعلم ضران ذيل الرب كيلان ذجهن ونغذي القعان أذي عجتب ون يفغان أذي عفو ون يفغان ربي يزمر كل شيء يا أيها الرسول لا يحزينك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولمتوا من قلوبهم ومن الذين هادوا شماعون لكذب شماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أنفيا <تصفيق> أريد قراء أتحس نضغ في ذكين إتغوار نغال الأخفار ذكوذي دينا نمان لكن سيسا وننسا ولو ننسن رومينا নতন ইরি হদরান হদরতার বসে ওর সুখর ব্যাং وذكر برس نفغيا أذي جزيز ذي لوننسن وكذي الدر في اللسن مداما لندي الدنيت ذي لخص سماعون للكذيب أكالون للسحت فإن جاءوك فحكم بينهم أو عرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المخصطين وكيف يحكمونك وعندهم الطورات فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين سلنا تصير كثفات تسند الحرم طعش موسا دحكم جرسا نغجث النظر حن مسجت النظر حن ذيقش مركت في الرون ما تحكم ما تحكمش حق جراسن اسان ربي يحمي لي حقيا امشرك قوم ذحكيم انه نسان التورات ذيقش الحكم من ربي موش حكم اللي راك يبغاه بعدك نده واحنا كجين ويزير الين المؤمنين ان اهل التوراه فيها هدن ونور يحكم به النبيعون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والحبار بمستحفظوا مِنْ كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنظى الله فأولئك هم الكافرون أثنى مجرد التوراة وهي قصة بريد الشفاث الحكما يسلم بياه وذكين يفكان الطوع يا ربي إي وذي يلان ذو وذيين ذي ربانيين الحكما ربانيين ذي الهند الطاع ربي ذي العلم فقهيا نهني ذي عشاشين في الكتابة ربية اللنف اللش ديني جان وردتشاقوذ اسم الدن اقوثي يذن كينير وردتشاق طريق رخشن سليا ثقينينو ونور نحكي مرا السوين يديني ربي اذوي ذكي الكفار وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين وذنف بالنف ولذن بالذن وشين بالشن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ان فرضت في اللشن دياج في التورات وني غنسروح في السرويح وني نشري غير رنفي التفصيت فكم من ذو كم من ذو ماذا الجروح ذي المثريش وليعفنسن في حدنوب والنور نحكي مرام شوين الدينجل ربي اذو اذا خذ وقفينا على آثارهم بعيس ابن مريم مصدق لما بين يديه من التراه واتناه الانجيل فيه هدن ونور ومصدقا لما بين يديه من تراه وهدى وموعظه للمتقين ايش تواجد فيرسن هي سان اميس مريم ايو كذاجن بالتورات نفكاشد الانجيل افيج ستفرد شفات ايو كذاجن بالتورات افيج ستفرد الرشاد وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ماذا يحكم من أثل الإنجيل سوين الدينس لربية هذه جس ماذا يحكم سوين الدينس لربية هذه جس فنبيض وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمين عليه فاحكم بينهم بما أنظل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة ولشاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم استبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون النزل تفلكتك ثابت ذو القرآن دي بوين الحق يوكذ ديني زوارا ذي دي الكتوب إصحي نيد موسى ندحكم جرسا اسويني الدين زي ارتباع الهوان سن اتج ضيين كد ينهو انه الحق كليون نقمة الشرع ذو بريد ذرا يثبع امر ذيك فغي ربي اكون يقوم فيه ونشرع لكن يفغى كني جرب ذو قانيا ونديفكا اتميز وارثغ الخير غرب راثغارم تيرنين اكون ذي خبار غفيل سنخلف وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع هواءهم وحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناش لفاشقون أفحكم الجاهل يتيبون وَمَنْ أَحْسَنُوا مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ إِهِمْ أَحْكِمْ هَرَسًا سوين الدين ربي ونظفر الهوان سن هذا البلك كغلطا أسجد خلال ذقيا الدين سيدا ربي في الله ما روح نوه نغس عالم أثني فغتني عتسب أربس كن دينو فنسن أثني هو التصديم الدن أفغني طعا ربين عني الحكم الجهرية إفغانتي درا عني الحكم الهان أم الحكم دينز الربين أرود يمنى إيشد الصح يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قلوبنا يريد شيئ منن ولسترث بحبيبان اللي هدين صراميا وذيك شن دحبيبا وانتني يقمن بحبيبان افن ذي وذيك شن اربد يهدو يرا فطر الذين في قلوبهم مرض يشارعون فيهم يقولون انخشاء ان تصيبنا دائرة فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اصروا في انفسهم نادمين اتظر ذوي ذا كنين امي ذغر ولو اذش غوار اشقار انت واه ادي في الله اما هثرب ذي فك ان نصرنا لمرصغرز ادي قر ندمان شرفرن اذ ما يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جد ايمانهم انهم لم معكم حبطت خاشرين أحسن أنه إذا كنت يومنا إذا كنت أجلنا أصر بينا نظم كل اليمين نحن نعرف أنه إذا كنت ضعنا سن لعمر سن أثنى الخاشرين يا أيها الذين آمنوا من يعتدد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله واشع عليم فلونا وذاك يمنا وفغا ذهو يزمر بنا ديويا يون القمثني ويحن نهن نهت حمرا لسهلنا نهى الممنين ذي معورا الكفار في سبيل الهذ جهدان ويحن نهن ما يلوهن نهو من ونه ذا الفضل ربي يتشكث وين يبغان ربي وسع الفضل يعلم ونهي استهلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وذا ريّل يذوان أذربيك ذن فينس ذو إذا كني يمنا وذي تسد ذن عفظليث السفوغن الزكاة سركعا تخشعا ودنز ربي ذنبيش هذا وذا كني ومنان أسان ذربع عن ربي هذا نهني غربا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هجؤا ولعبا من الذين أوت الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتموا إلى الصلاة اتخذوها هجؤا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كنوا وذاكيومنا ورشترس ذي حبيبا يقمن الدين وذيقمن الدين يوسم الشخاء يكوذ اللعب ذيقوذيش عن الكتاب قبرنون يكوذ الكفار استقوى ذو كان ربي ماذا الصحة غاثمنام مرثدا مثل ظليث أشهر نوم الصخر ذو اللعب ونعلى خطر نثني ذو القمر فهمنا قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنامنا بالله وما أنجل إلينا وما أنجل من قبل وأن أكثركم فاشقون قل هل نبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناجير وعباد التاغوت أولئك شر مكانا وأظل عن سواء السبيل إن أثني في الكتاب أغد السكس ماشي ما حشم منه من السربيين D wayen d-nezren fell-aɣ, d wayen d-innezren uqbel ani d rekkettra d yiwen غen diطع Rebbi Di-asen makken xebbbreḍ. menhu d amcumɣ Ṛbbi, D win la yɛ Rebbi, yerfa fell-as -d deg-sen ibkan d yilfan, d بعد غفرهم الصح وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثير منهم يشارعون في الهتم والعدوان وأكلهم الشحت لبيس ما كانوا يعملون موسان دغروناوين دينين أقرأ نوماً أسر الكفار إذا كنت منك نفغنيس ربي يعلمس كفراً أصدر دطس دي سن أصدر نغلثم أتعديث بوتشي الأحرام أرير هواين خذماً لُلَّا الربانيون والحبار عن قولهم لثم وأكلهم السُحْد لبيس ما كانوا يصنعون أي غرف ننهينا لا إربانين ذوذي غران إربانين ذوذي عبادة رب غفره ذريس عن الأثم يكتسشيثا للحرام نريي الهوين خذما وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم صوتتان ينفقوا كيف يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك تغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الضرد فسادا والله لا يحب المفسدين qaan Liud, afusar Reebbi icud d ifassen-nsen icudden, ttwanɛen s kra d-nnan. A ifassen-is qen. Yettak-d amek yebɣa, Kadin zbab-ik fell-ak, ad yernu waṭas deg-sen, ad tuuɣyen akked lexfar, neskara iyi كل مرد شعر في مس اتراض ربتي السخصية أشعر نلقى هذا الفساد رب نرح مرران واذكني الفساد ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا الطورات والنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مختصدة وكثير منهم ساء ما يعملون أمر لنثل الكتاب ومن النقاثة العربية ترح نمحان السياد أثنى السخش من الجنة أثنى تمتعان ذي النعيم لكان سفدنا الإحكام أن الطورة تأكد الإنجيل فهي من المساعدة في اللسن غربة <أشترك> في نسن في لديك اختران في اللسن رزقهم كل الجهة ذيكس انتربع في ضوعة أطلق ذيكس انتريه وينك كنا لخدمان يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ان وين سيود الدين جرج في الخفي مولين يوصيصوا الصطور ربك من عديم الدين اربد يهدي يرا القوم يلد الكفار قل يا اهل الكتاب استمع شيء حتى تقيم التوراه والانجيل وما أنجل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثير منهما أنجل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاشى على القوم الكافرين إناشا أيات الكتاب أريد لي ذا شوث شعام مدى مرثث بعمراء التوراة يكثر إنجيل ذويا ديشوان جران فاللون شدين زربا بيك في الله أذير نوة تصديسا الطغيان يأكد الكفار متشرارا مريح ذغير فغف الكفار إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقاذا كن يومنا ذو ذي اللان ذو ذيين ذو الصبيعون ذو النصارع عبد الإثران وقال ذو المريكا وإنه كن يومنا ذي شان أصرد به ومن الله خارث أنه يخدم ذي الاشراح وريل لخف اللسن ورغين فحجنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل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 أقرأنا التفاديون العهد في تروى من إسرائيل عن شجعات دولنبيان كل ما يصغر سنة النبي سكرين وفقر هوا نسن ترباح ذك سنة نسكيد فن ترباح ذك سنة ننغن أنه نجر فري الله أدراغ لننعوزهم أغفر حق بعد كني يتوفر ربي في الله ومن بعد أدراغ لنعوزهم أن نذق تسيسا ربي يزردك خذما لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي واربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصار أثني ذو خفر والدينان أثنى ربي ذو المسيح عيسان عميس المريم ينيز ذو المسيح أيها لو أن إسرائيل أظن ربي كنيس عبدهم ذا فينون ذا فينون ونيقلون يا رب بشريك أربي حرمي ذو الجنة أم كانسة ذا خلتمس وكذا كني ظلمان واثنين من عين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 لا تفقرحنا في النار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم من المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان ياكلان الطعام انظر كيف نبين له ملايات ثم انظرنا يوفكون হু নারাম ও রঙা দাফর রঙ আফরু ছ হা উদশু গিল্লা হবনু মরিয়ম হশ আদন কবশ নম বিশ মিরা নির মুম হন বিন মহরম শর নির قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير حق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل إِنَسْنَمْ خَرَثَ عَبْذِمْ وَنُوَرْ نِجْمِلَ উর গে রি ইনফা অর্বর দি কুলশিয়র সের হদ ইনস নি রেস রিদিন গিমনম ফির জম হক উর তবা সির হওয়ি রসান لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيش ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيش ما كانوا يفعلون سواء نعرني كثير من دي ثروة عن إسرائيل مريم وإنما الرغم عصان اللن دمت عديا اللن رجس مين هون غفر المنكر خدما ذيرث وإن الله خدما ترى كثير منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولكانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أتظر الضطس دي سن اتقمن ذي حبيبا وجذكني خفرا وجور نريما ننسن أين نرثني نفعن يرفع في الله لأعتبر الثفغن لو كانوا من النظر الصح أصر بذوين دي شقع ذكر دي نزر الفلاس ورث نتسوقي من در الحباب لا معنى نتصد كسن الثفغن دي طعا حزب لا تجيدنا لا تجيدنا الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قشيشين ورهبانا وانهم لا يستكبرون الصف الدعاء من قران ربك النيمنان اذ ودي اللذ وذين يا رب أسف ذو ذي قرباً أذيرنا ميحبباً المؤمنين ذو ذي دينان نكون جنصرانياً على خطر اللانديشان وإذا كن يشن الدين ذو ذي يفران الدنيث نهنغر كبيراً وإذا سامعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم ييلنوفين من الشلن ايين دينيسرن فين فيهم هاد دفن تولن سن الشرشوره تدي من الطين ادقني سن ديال الحق اشقارنا بابنا نومن كتبغ دي ميجان ألواني ذيوسان ذي الحق نظمع ذا غيش سكشم ذا غيش رسالحين أربيث كيس انتواف أغفره ذورا قد النان ذا الجنس سفن الدواس ديما ذاك سرق من أذو اجيز الجزاء أبو ذا قد من الأحسان ماذا ذا كني خفرا سيد فن الله ياثن واذا كذيم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 والتعديث الحدود أثنى ربو يحملنا واذا يتعدينا الحدود أشيث ذرح لرجلها ذوق لكم نرزق ربي اشتاقوا ذاكنا ربي وأنك نشث منهم لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتموا الإيمان فكثرته إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كشوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كثرة إيمانكم إذا حلفتم واحفظوا إيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون আসি মগবেন না লং না দেখ ما في كل متحنتم حافظ مسافر من ون اكدي وديبيان ربي لحكم مني نش اكني ما هذا تشكرم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانساب والجذام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر الله وعن صلاة فهل أنتم متاهون؟ على المثاوذة في يومنا أثنى الخمر ذو قمر ذو يك يكت صغار وإنما مرن ذو الخماج ذو الخذية من الشيطان ورس قربت غرس أكلمها تتربحم أثني فهم الشيطان أدسكري هرون تعذى و تذكروها يكدو قمر أكوني شسدها وتغفرم أردس محتى يا مربي أكنو رتزليث أمك إهذ تخرم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول و فإن توليتم فاعلموا أنما عذا رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين دعث ربي دعث النبيان هذا مثل أخر محصوث أمشق عنه يتوالاش حشاده قصي وضيفانا ولشغ في ذاكي ومنان صراح كان يخدمان إلا ثم ذقين يتشان وقبل ذي سوحرم ما يلو قاذن ومنان صراح كان يخدمان مو قاذن ومنان كان أكين مو قاذن سوقيما ربي حمله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 هدي بالغ الكعبة أو كفارة طعام مشاكين أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله الله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون هنونا ويذكي يمنا ورنقثنا الصيادة مراثريم الحرمم ذي الحج وانسنغن ذهوني عمذ الجزا سيني تلشبان ذي المشياني السربيم أدحك من ذكسين ذهون وذكي لنرعقال ذي الهدي أذي أو ذي الكعبان না أعجب أن يسكنوا ناوكيث أكين سوفرا في سوحر في اللون السيادة يلندي الفر بدنا مثلا مثل لما تحرموا أقود أصرب بونا يغارد النجم جعل الله الكعبات البيت الحرام قياما للناس والسهر الحرام والهديا والقلائد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 بيت الحرام عندما تنجمعنا من الدن يقوم در الشهور الحرمان در الهدي يستيدح علمن الشتقراط أكنا تحصوم ربي يعلم سوين اللان لك جنوان يكو در ربي كل شي يعلم يس أحصوط ربي العقافيس يعرغ فين تشقرون ربي نعفو مطاس أن يشترد الحنان وريش وريش الرسول حشكنا دي الصوض يا عزم ربي تصده رم أذوينك نثفرم الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث افتقوا الله يا أولي الباب لعلكم تفلحون إنسنور يعدلان وين ندري ذوين الهان أسكنني ما يعجبيك وتصبين الانديري استقوذ ذي ربي أو ذي اللندو حذيقان أكلمها تترى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن شياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزد القرآن تبدلكم عاف الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين هنا وما وذاك يومنا أرسك ترسك تقسين أغفر ثلوفا أمرت ظهرت ماشي ذي <دي> إن كني عجبا ماشي <سمت في> تقسام تفلشت إمرادين زيزيوحية أكوني تجاوبا أتفرضت يعفر <يا فاربي> بفلشت أربع فون أطعاش أدعجس العقاب أكشتقسا في اللشت أقفر كنويون القوم أهمل أنت ترح تخذي من يستيقلون الكفار ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفطرون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ربي مر دي شر على البحيره ذا الوسيله ولا حام لكن وي دا شيخ جارين د الكتابه ربيات اتنصادك شنو العقيلا البحيره سيرهم تسلو يد خمسه انا جنيت كيسير سنان الشائبه اسد القرن ادقن لي سير سنان الوسيله شيخ سين يترون دشردن ثا شنوبه حان ذرغم ادرفخر يجد 15 دراويش اتجيو تركبنايا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اول كان ابائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون مينا نشنيه غروين دين ربي اين كد صوت النبيه هذا شيني البركايا اين بنو فغر جديس غشد جديس انسن ورشين النشما وروفين في الحق يا أيه الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم إلا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون هنونا وذكيومنا الهزد فيما ننوان ونينفنكم نصدر مثل لمخنوق قبريذ وربرا ثغارم مرة ما كنت خبر شراث اللمس يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذواع ذلمكم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان يرتب لا ان نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن لاثمين كونوا نغوي ذي يمنن مي اللي حضر درموث يوين دغون مي و الشام شني ذي غون رين নুন জর মহকর করবন ওর নজা রবিয়ান মহল আহমদ নবীস فإن عثر على أنهم استحقائهما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا لهم الوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحكم شهادتهما وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين ميبان دفلسك دفن ذسين قربان أي طنم كاننسن أذكر النصر بيا أرض الشذى نغي صحان غف الشذى يجنسان أثنون تعدر مولق رغض الضرمين ذلك أذناء ياتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ذا يجدثني الجن أكنا تشاهدن سلحق نغذى يجدني مهات أذي يفتر من سن أسلمين بيضنين أجدث ربي تحسم أربري توفي قنام قم يفان دي طعاس استلمدي جمع ربي ننبي يد سنيني سوى شو كوني جاوبا أسيني نور نحصر اشتل علم الغيوب اذ قال الله يا عيس بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذيتك بروح الخدس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والطورات والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنية فتنفخ فيها فتكون طائر بإذنية وتبرئ لكمها والبرس بإذنية وإذ تخرج الموتى بإذنية وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا شحر مبين يميش ديننا ربي عايش اسمي سمريم نخيد النعمه ينو في اللون في الشيء اللي معاك مكيسقواش جبريل اجند هض الدردي غشيا حتى يضلوا فاندي الدوح ولا نسمع في مغورا ميكس حفظه الفتيفه تشمشني ندرفها ما ياكوز الثوره في الانجيل امس خلق القتاج اين يتشفى من رديور لا معنى وابسراثنيو أطسود الدكساد يافي لا معنى وابسراثنيو تسحراو الضذر غال ذويني هرخن البرس لا معنى وابسراثنيو مدحق قضوذ يموتان لا معنى وابسراثنيو إميس القرع فالله يوروان إسرائيل مدبوض المعجزات وذكي كفراندكسان أند وادس حريفان أند وإذا وحيت إذ الحواريين أنامن بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل استطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ميدن وحيص حفيليس اما نتيجه السيد بنو ان ند نوم نغشى هاد بلي نكون في شرمان مش ماني صحبينيش عايشا مش مريم ما يلى يمر في فيش ا ديك المايده الذهنيه ربي ما برشح منم قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا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 فإني أعذبه حذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أننا سنفغان شذكس أذر سنولون النار أنا, أنا عالمتي أعتقد النياض نكون لدينا شاهد في اللاش إن عيسى بن مريم اتخير شال هذا بالنار أفكاد الميدا جنيا أغفرين كني ذلك العيد أكنين القرى النار زيد المواجهان صوري رزقان كتشيف في المره ويدخ زعما دير رزقان ينه يشرب بقلي جام اكيد شرسخ في الاول مذونه في ردهوان بعدا كينخرط على الشباب وارتعش الله يا عيش بن مريم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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إما يزدنا ربي أعيسا من سمعي لشتسلنا وققم في يدي كيف يما دي ربي ثناتع عبد من برمه تع عبد من ربي ينيش مقشنيش ورم شرديني اين هو شيخ الحق عرف ماني ماني حفيد يكش شيني ترمضيش ترمض هيس خميما وعليه ما غاينصب غير حشني علم الغيوب وريلي باش شني نيه حاش شويه يد مرض عابل صارت بكسنن نيق إذباذي وإذباذن ون فلسن قريبيني هي مدى مليغ جارسا من مية قفض وضروح فلسن اختدع الساس اختدع رضي كل شي ما تعتبطن بالعبادي ما يلتع فيضسا اخترتت وغرف ضرع تصنضت ضبر رضي المور قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات وضر وما فيهن وهو على كل شيء قدير ينظر بذوقينين إذا السر يرث انفع إذا تسنن يهدرن وإذا يهدرن في ذات فقرن سن بالجنث تدوني سفن الدواش دي ماذي سرقمن يرضى ربي في اللسن نهن يرضان سجاجة ينش ونذر بحمقران ذي لرب ربي ري ربي يزمري كل